بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم م ا ل ك يوم الدين ملك ملك يوم الدين ملك ملك يوم الدين اياك نعبد 「そして私たちはこのように」<音声> اهدنا, اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ا ض ع ت عليهم غير المغضوب